إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويخذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصبا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 وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدْعُوثُونَ أَوَآبَأَ أُولَٰئِكَ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 فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاق عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرفين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قدين يقول أئن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 ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لَهُ الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون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 لِّين فَهُمْ لَا آثَارُهُمْ يُهْرَوْنَ وَلَقَد ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقذلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم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 أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت فعل ما تأمر ستجد لي إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم و للجبيل ولا ديله أي يا إبراهيم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 وَإِنْ نُطِلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْنَ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ جَنَّ نَظَرُ الْآخِرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذْ أَبَقَ إلَى الْكُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَظِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ غُرْبَةً إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ثَنَبَتْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ شَقِيمَ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حيم فاستحهم رَبِّكَ البنات ولهم البلون أم خلقنا الملائكة إلى سون وهم شاهدون ألا لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أَفَلَا تذكّرون أَم لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ